وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُ الْرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمِنَ الجن مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيدٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْحَرِيبِ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ الجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وطليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دار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 تَأْكُلُ مِنْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إلا الكفور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 وَلَقدَدَ صَددَّقَ عَلَيهِم إبلل سُظََّهُ فَتَّبَعُوه إِلَّا فَريقَم مِنَ المُؤمنِنين وَمَا كََ لََهُ عَلَهِ مِن سُ القانٍ إَِّ لِنَعَمَمَ مِنُ بِالآخَِةِ مِبَدهُوَ مِن هَا فِي شَك